هذه الاخوان الشيخ يقول ان, هناك ان عندهم شيخ يقول لهم ان لا لا يستخير أحد حتى ياتيني فاستخير له عندهم شيخ ماذا يامرهم بانهم ياتوه فيستخير لهم هذا يقول أن عندهم شيخ يقول لهم لا أحد يستخير بل اذا اراد ان يستخير ياتي الي وانا استخير له يعني اقوم بالاستخاره نيابه عنه هذا مثال لما سبق يعني من خلال هذا الحديث نعرف الفرق بين دعات الباطل ودعاة الحق الذي يدعوك الى شخصه وإلى نفسه وإلى أن تعظمه وأن تتعلق به وأن تكون عبادتك لله من طريقه وبواسطته فلا تذكر الله إلا من طريقه ولا تدعو الله إلا من طريقه ولا تستخير الله إلا من طريقه إلى آخره هذا من دعات الضلال فالحديث الذي معنا يعطينا مقياس لا يفرق به بين دعاة الضلال ودعاة الباطل وافظع من هذا قصة ذكرت لي سابقا أن رجلا في منطقة في قرية نائية في بعض الدول يعني دول الكفر لكن فيها منطقة فيها يعني بعض المسلمين المغيبين عن عن إسلامهم وعن دينهم يقول أتيت المنطقة وإذا فيها مسجد مهجور فإذا فيها مسجد مهجور ولم أجد في المسجد إلا شخصا واحدا فسألت يعني ما في مصلين إلا هذا قالوا هذا تكفل عن أهل المنطقة بالصلاة تكفل عنهم بالصلاة قال أنتم تشتغلون بالدنيا وأنا اتكفل عنكم بالصلاة وهم كل واحد منهم يعطيه شيء من المال وهو متكفل عنهم بالصلاة وهذا يريد يتكفل عنهم بالاستخارة وآخر يتكفل عنهم بالدعاء والغالب أن المسألة تدور حول أكل أموال الناس بالباطل غالبا الغالب أنها تدور حول أكل اموال الناس بالباطل او طلب التعظيم والجاه والرئاسة والزعامة ونحو ذلك من المعاني اما دعاه الحق ما منهم من يدعو الى نفسه انظر الى الامام الشافعي رحمه الله يقول وددت لو ان الناس دخلوا في دين الله افواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض ولو قرر جسمي بالمقاريض ما كان ائمه الهدى يريدون شهرة أو جاها أو تعظيما أو صيتا أو غير ذلك ما كانوا يريدون فقط يريدون هداية الناس الى الله وتوجيه الناس لعبادة الله هذه ميزة وعلامة دعاه الحق بينما دعاه الباطل يربطون الناس بذواتهم وأشخاصهم في الذكر في العبادة في غير ذلك ولهذا هذا الشخص الذي يسأل عن الآن يقول لأشياءه واتعاء واتبعه إذا أردتم الاستخارة أنا استخير تعالوا عندي وأنا استخير لكم في الأمر الذي تريدون الاستخارة لماذا لانه يريد أن يغرس فيهم أنه ماذا يريد أن يغرس فيهم عظمته ومكانه وجاهه وإلى غير ذلك من المعاني حتى تتعلق القلوب به هو، فالحمد لله يعني استفدنا من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا وهي كيف يميز الإنسان بين دعات الحق ودعاة الباطل، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب عظيم سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وضع فيه بعض القواعد والضوابط المستقاه المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله